عندنا عمليه تنظيفه من الممكن ان وبعدين عندنا ان تكون ان تكون ان لو جالي ليه بي مبلغة نخش في, في مرحلة الهين فاكرين الجورنيا الأوضر كانت ممكن تلحم بأوباثي شكلها عامل جديد سوبرفشيال أهل سينت أوباثي مين يسميها؟ واناها الاسطة لذاتب اسمها سنيبلة طيب ممكن الجورنيا الأوباثي تلحم بحاجة متوسطة جديد دي متوسطة يسمعي ليه؟ مها مكلة طب لو الجورنيا الأوضر ثابت مكانها زي ما مادة باسم كده ديب زنس جورنيا الأوباثي يسمعي بيه يا ج اسمها لجومة يبقى أول في الليه؟ في الليه؟ إنه بدأ أسمى الكورنيا حضرتك ممكن تقول لي أنواع الكورنيا يلا اسمها نولد إنترميديات أوباستي اسمها, أوباستي اسمها نكل. أنا بنت أوباستي اسمها لجومة طيب السؤالة هل اللجومة اللي أنا أسألتها دي يا جماعة الغيرش ده اللي بيه هنقدر أنه هو الحاجة؟ طيب فيه انا قلنا النهار ده ليه القوبات الفوزك طب ايه ده هنا. مين ده هنا. هذه اللوكومة مش لازه فيه حاجة فمسميها لكومة نون يا جماعة نون حاجة يحصل او او من النوع النون اجهل انا دي بنسميها ايه؟ تبي تسميها لكومة إيه دي؟ أجل. هي لكومة ولازم شاء الله. المهم اللي ان إز اللي هنا من النوع الإيه؟ من أدلن. من أدلن. من أدلن. دي الأرض. ممكن تحب بنيبولة أو, بنيبولة أو من يعني بعد شوية كده. أنا لك إيه أسباب رقم واحد عن رقم واحد من اسباب هذه اللقومه نون بالفوريتنج ايه اه في كمان اقول ان مشين يبقى اول سبب لاذار اللقومه اللي انا احنا عن ايه اكثر ايه باند يبقى اول سبب هو نون بالفوريتنج الترس خلاص الجديد ان الكورنيال التسر ممكن تلحم بحاجات ثانيه بأشكال غريبة ممكن الكورنيال التسر تلحم بحاجة اسمها اوب نورمال زي كلنا عارفين زي بكرات كتيرية زي ريشن. كتير بسودود ريشن بكلهم عارفين مشتعفيني الكلام ده؟ ممكن تقول يا أرضا تلهم بفاتر بكرات كتيرية بسودود ريشن قسم ممكن ما الحاجة ما يا فاتر هنفل زي فاتر تب الكورنيا الأثر اللي أنا أسمعه قدام حضاراته دي بلحم. بنعمل نبتين في هنا ايه؟ فاي بروز فاي على إيه؟ على, إيه؟ على مين يغطي. <تصفيق> الرجيله الرجيله مستني العيان ده مش عارف العيان ده هو عارف مش عارف يكون فايبرز عنده حاجه اسمها انسبشن سكارنج دي نفس كده فبيعرفوش يكونوا فايبرز دي امثله مثلا عيان اوندر إيش العيان بياخد كورتيزون العيان عنده كولاج نزيل ما هم العيانين دول يا جماعه عندهم قدره تخوين السكارنج قليله عندهم ايه بس انسبشن اتش انسبشن سكارنج مش عارف يكون سكار مين بيذاه الإمثالية مستمي لا دي مش وضية تطلع عشان يا حاضر أنا هنزل أنا بنفسي وايه وإيه ورصيها الكرنيا لحمت لحمة بإيه لي فيه ولا اسمه يا صالح حضراتكم ما هو الفتح هذه معمارة عن المثالي هذا اللي اللي عنده سكارفور مش ده بتاع الكاون سكارفور مش اول حاجه يبقى المنظر ده ثمنناه ايه بقى ثمنناه ايه بس <تصفيق> هلأ؟ يبقى المنظر ده ثمنناه بس ممكن يكون حاجة كاون ممكن العين نفسها بتسار عادي طيب ولكن ال ال الكورنيال ارده دي في مكانها هنا في هذا المكان السكار ضعيف لو السكار ضعيف يا جماعة ممكن يضغط لايجي يضغطي كده ما يعملش حاجه لو لا هنا لا الافكار ضعيف ممكن يحصل الافكار ضعيف اه اه ممكن يحصل يعني يعني طب سترونج كرنيال لا طاجو بفيه الطريق كرنيال سكال بيسميه اطفال 2 ما هو في نيشن اوف كراديك تي ما هو في نيشن اوف يعني كرنيال و يعني برج. بقى <برجتك لتنس initial> برج من مناسبة هل ده حتى الكراتي قال له اي له علاقه بينا ولا بايه؟ بايه؟ فايه المنظر منظر يا دكتور انا واخد ولا عنده ان كورنيال قال زي ده, زيدي ده ايه؟ ده زي ده يا ايه الجديد؟ الجديد ممكن كده؟ ده بقى مش هنسميه كراتي جديد، ايه ما بين المنظر ده والمنظر ده؟ ده لذكار. وده ده اسمه كراتكتيرزيا وده اسمه حاجة ثانية خلص انا خدها النهاردة اسمه استاميلومات وده مش موضوع يبقى إسراء انا عميل الكراتكتيرزيا والاستاميلومات مش عايز كلام من جريز الفرق ايه؟ راية خلاص ماشي يا جمعان؟ هتجيب لي منديل المعنى نرجع على موضوعنا ثاني بقل فيكم قوليك كوني يا روزكار اسمه اسمه ايه؟ كراتكتيرزيا ماشي؟ هتقالكم سؤالي الكراتك قبل بعد كده بعد قل صح فانت هنا ايه عباره عن ماتريكس بتدي اكس او اكس يعني دي دي دي دي دي دي دي بعد طب في كراتيك ميديا توصل اكس حاجه ثانيه فعلى حاجه ثانيه خالص ماشي يبقى الكراتيك ميديا اللي عندنا النهارده اكثر وقت اكثر انفه هنسميها كراتيك ميديا اكس او ترو ضرب الكورنيا اوصلت تلحق في حاجه ثالثه لا بص كده العيان ده ممكن الكورنيال ألترا تلحق في حاجه تانيه بصوا يا جماعة العين ايه عندو كرنيام ألصاب. كرنيام ألصاب. ولا ما well <ت> في سنتر ولا مارجن مارجن كورنيال ألترا ساعات ايه بيحصل دي يكون عندي ايديما بسيطة ايدي بس مين طب والشفاء طب هيدي ميكونجرايفا والشفاء ده بيبقى كونجانك لما بايت بيت بأقول جدا من الأسر وممكن يلحموا مع بعض عاد المنظر ده اسمه إيه؟ اسمه بص على الرسمه قول لي ما هو Definition of Pseudotrigium أقول لك أنا الأول مرة of the to فولد من الكونجنكتايبه becomes a different one إذا أرصت عشان يحصل ويبقى العلقر إيه تكون هنا؟ نعم هتلازم العلقر تكون إيه إيه رقم واحد <تس> لازم العلقر تكون بإيه شرط الثاني كان لازم يبقى شيء في الكونجنكتايبه إدي ما في الكونجنكتايبه تتسميها Keyboard يصلح لك ما هو أو افهموا بقى عشان ان تو ذا انصر انت كونديشنز الشرطين لازم تكون بريفير ولزم كمان ان الاوبريتر لازم يكون فيه كي تكون جايفا خدنا ست حاجات صح يا جماعة؟ وخدنا ايه فازد جرافيك ديز بلاي طبعا هيتلاشى فالتكيه بتاعتنا إيه؟ النمل يأكل السكر الفات نبلة وماكله ولقوق ثلاث لأن النمل يأكل دي من الحشرات النمل ما يأكل دي وندول. إذا النمل السكر السين سوتيجام والكار سين سوتي غرضيتي دي اللي عندنا ده هو فقط بقى هل في تريجر من غير كلمه تشوتر اي اي طبعا لو قلنا سودو، في ايه يعني عشان بس ما حدش يعني ايه مش بنتظر انا ممكن اديكم فكره عن التريجر الحقيقي هم نتكلم لا اي فيهم ده طب التريجر الحقيقي اللي بيحصل ما خالص خالص. هو التاني خالد؟ ما خالص التاني خالد خالد؟ هنعرفه فكرنا جنكايبه. وش بونور ما اللي هو؟ وده الليد ده هو. ده متبطل من جوه الليد متبطن من جوه لم يقش من برينه ومين؟ كن جنكايب. صورته ده, ده تفضل مش هكذا. وده كآخر تنتهي حد. الليد تين مرة ضع كن جنكايب صار. كده كده على اليمين هاه؟ داخل على اليسار. الظر الظاهر ده اسمه تريجيم. المنظر تقريبا نفس المنظر اهو ده ايه موئي التاني لأ سودو تريجي انتبه تفرق ببينهم تليميكاليك انا جبت جلاس رود ايزازش تبقى عزيالي كده بس ايزاز ودخلتها من تحت السودو تريجي في مسافة تعدي ولا نفيش اهو في مسافة هنا ايه صح يا جماعة طب ايه رأيكم لو جبت نفس جلاس رود وعديتها تحت التريجي من حي يتعدي ولا ما تعديش ما تعديش ولا في جدول يقارني ما <تسجيل> بين السرودريجيام والايه والترو دريجام مؤقتا نقطة في الجدول هنا جلاس كان باس اندر اكس صح جلاس كان باس اندر اكس طب هنا السدريجيام جلاس كان نوت باس اندر اكس خلاص سيكون هذا الموقع شو هذا دلوقتي الالجوريثم ده ممكن تلحم بعض نورمال اشكار صعب شوف اه صعب نابولا كرافيك تنزيا ايج السرودريجيام مصر عطلان سعبا وقلني العيانات عا عنده ايه؟ شممكن بقى دي؟ القرونية دي لازق فيها هولد من الايه؟ هولد من المكون نشانك تايب وقوة للايه؟ شو عليه؟ ايه بقى لو جيتني القلم وعدنا من هيكي؟ هيعدي بيطلع من ايه؟ من يعني ايه دي؟ يعني جلاس روز Under it's tempo, it to dasz swój rycerz, a po zimne becomes as to the answer. the complication is but now we wish for The that يبقى ما هو الكرافيك تيديا بلجينج اف كورنيال نسيته بلجينج, بلجينج, بلجينج اف قوي كورنيا يا جماعة؟ طيب من ضمن الكمبليكيشن يا جماعة يتكلمنا عنه الحصة دي بات قمنا الكورنيال الاصر دي علشان تلحم لازم أساسا لازم يدخل لها ايه؟ لازم ياخد كومبليكيشن اسمه هسكولايزي دي بقى من البروفيت ممكن تمشي في السوبرفيشال لاير اوف كده بنسميها سوبرفيشال هسكولايزيشن ممكن البروف دزيل تمشي في deep لاير اوف ذا ستروما بنسميها ايه ديب هسكولايزيشن سؤال حضراتكم سواء سوبرفيشال هسكولايزيشن <تصفيق> أنت ديب يعني أنا يعني. الحق دي بتصور عايشيش. جدول لا يعني مش وهم أيه. بس أنا أقولك أنا من نقطة فيها. قاعدين نقارن السباقيشة بالتقليراتيشن بدي يعني بص أنا عنده دي يكون جان كايبر. الظبط بس إذا لمن هتسمع هنا دي كلات لو في من الكونجنك طائفا لطفل تعني اسمي دي بسكو لا بايزيش هتبقى دي شوية دي الكونجنك طائفا ودي مين النقر بس هنا هي دي الكونجنك طائفا بلط بف قولك الارجن المرايي مش من الكونجنك طائفا بلط بفل وما الارجن منين فيه أرس على العين من برده ويخروا من العين من الخش هنا كيلا كلنا عارفين الأعصر ده يمشي على أين من برة يخرم ويخش إلى حد الثلر اسمه anterior ثلاري أرس بصبق ال Deep Fascularization بيطلع من بيطلع من هنا ويمشي بين البراج بيتل تنشي بين دي أي. هي دي يبقى Deep Fascularization يبقى Superficial Fascularization أورجن من كنت أتكلمها البراج بيتل هنا الأورجن من الانتيري والثلار البراج بيتل دي رن انتا Superficial Strobe دي ران ان دي بيتل تروب دي رن Superficial ثرو ات كان ريد دي كان يبقى الاوريجن يلا كان طيب الاوريجن لان دي كان دي ران لا الفرق الاساسي بقى ما بينه في منطقه الليمف لو انت بتصيد عند الاريا هتلاقي في ناس غلطت كده ولا أنا هشوف أنا مش هشوفها. هشوفها. يعني انا بصيت يا كده وايه الرود دي من الليمبس كده وماشيه كده كونتينوس مفيش حاجه قطعتها الرود دي هي مفيش لما على الاريا اوف ذا ليمبس لقيت دي ولا يعايزوا بس نمشي من هنا كويس وبعدين اختفى، فاي يبقى يظهر تاني يعني قصوا العين ده هبوسها البراد بس لا يمشي كده كويس، وان اختفت فاي نظهر التاني، مشي وعايز طب من Dzień dobry, to dzień dobry, to dzień dobry, to dzień dobry. Dzień dobry, to dzień The DepartFCítulo overstay والله Wallahs, bondes ها Anyway to atalt The ProdF chociaż simple Parasim r call centres Continuals ad The Caption Please Dal trainings is دي هيفرق معايا ان انا اعرف هل ده ردت سوبرتيشال ولا إيه؟ ولا دين. ماشي يا جماعة. كده خلصنا الحمد لله اني اكتر بقى ان بقى على المصيبة السودة اللي اسمها بالفورينج اصلا حضراتكم ايه اللي يخلي الاوتر تيبر فورينج هنتم بقى بالفورينج اللي يخلي لا مش انا هقول لكم قول او ولا قليله مش ده اللي انا عايزه واحد عنده قصر يا واد ايوه واحد عنده قصر يا واد اللي يخلي القصر دي تبرفيت حال انا هو قاعد دلوقتي معاكم ان العيال حصلوا ليه ضغط الدم صح يروح عامل ايه في الفريش حاجة ما صادن ممنوع ممنوع حاجه اسمها انكريس في الاندرا اصلا ده عشان كده اي عيال عنده قصر بعد كده عليه ممنوع الحج ما نعملش ممنوع صح ما النص ده على في الحمام اللي جاك انتقى وما مسكت لو زنعت هيحصل لك ايه؟ هو ايه؟ خصوصاً انكريز في الانترا أكل بريش العين زر على عيني. العين عمل حد العيان كه عشان كده ساس هذي العينين بتزعلوا مني. عيني بقعد مسششة. وين؟ عنده أرزة. سيدا بنتجيب له حاجات لاجد ملينات. على عندي أيوة يا أنا مش عايزك إيه؟ عايزك لما تلاقي في وسط العلاج لما نجد أن تكون علاج العلاج العلاج في المتذكرة هتلاقي إيه؟ لاج وعندي تتبس تعلاج العلاج العلاج ليه؟ ليه باتينوا لاج تتبس وحاجات أمنا هتكوحة تعفلت وقت تعفلت إيه؟ تعفلت بير فوريش خلاص ماشي يا كمان؟ عن ذكرى البنات اللي, اللي تتخرجوا هم السبب اللي بيعيشوا أولادهم طول عمرهم بإنسك ملا عظيم جاء أنا أشخصيا هذا من هذا الموضوع ده وانا صغير عنده وائل صغير على سنه ولا ايه ما تيجي يا معلش ايه المشكله يعني النظافه بقى تبقى اول حقك تمسك الفرشه وتغسل وشك ايه تلاقيها عملها اهي اه دي الكلب انت عملتها دي اسمك عاملك زي ما بعمل ابوك يا اسم شان طب الورق يحس ان الموضوع لايش كل حياته عنده قمتلك مزمي بريد ان تجاوزه ليف يور بيبي توديفجان عاجز يا يا بابرس يا بابرس تفل عاجز مش مش جبه بابرس كل ما لقى عليك يا والله يا حاجة خلاص؟ يا علاج ايه؟ لا وانتي ده خد بالك بقى. ان البيرفليشن ده وصيره يعتمد على مكانه يعني عندي البيرفليشن في اطراف القرانيه مسميين البيرفليشن اللي في اطراف القرانيه البيريفيرال بيرفليشن وعندي بيرفوريشن يعني ممكن إيه؟ من هنا كده ده نابض الراس اسمه يكون اسمه سنترال هسموكه peripheral differentiation. وتقول لي ده peripheral large؟ ولا small؟ ده peripheral and إيه؟ and small differentiation. شوية كده. وهناخد الـ الثاني. اللي هو peripheral ده peripheral and small differentiation. ده peripheral and large differentiation. تعاني تريد الـ peripheral and small differentiation. ما من إيه إيه اللي فلوود اللي, اللي جوه دي يطلع ايه يطلع 15 لو الفلوود اللي جوه ايكوال بدا يطلع تو ذا اوست العين فورم بدا تديها كلها كلها يديني الاي بيس يقرب من هنا قوي ماشي في الكلست اهو قريب من هنا جدا طب بعدين ممكن يا جماعه البولشن ده هو بيلحم يلزق في مين أو. شايف ادي هو بيلحم خد معاه حته إيه؟ خد معاه حته اي <تصفيق> لاحظ ان الانتين شامبر هنا كن لابسه ليه الانتين شامبر هنا انا رجعت عمل لها يعني الانتين شامبر هنا كن ليه انا رجعتها تاني وبدأ ترسمها فورمش تاني لان ايه؟ ايه بيحصل بقى؟ في small, small equation small part of the eyes will become the, to the of the cornea closing the ده ده مين الآيرس لما يجب ان حاجة هناك اي حاجه يجب ان يكون هناك اي حاجه يجب هناك اي حاجه يجب ان يكون هناك حاجه يجب ان يكون هناك اي حاجه يجب ان يكون هناك اي حاجه يجب ان يكون هناك اي حاجه يجب ان يكون هناك اي يبقى كانت مستقبليه ممكنه من المستقبل ان المنظر مستقبل اللي اسمه مستقبل ان يكون مستقبل ان يكون مستقبل ان يكون مستقبل ان يكون مستقبل ان يكون مستقبل ان يكون مع بعض. يكون مستقبل ان يكون عميق ان يكون كله جديد كويس. مستقبل ان ما مستقبل ان يكون مستقبل ان يكون تركز ان يكون مستقبل ان يكون مستقبل ان يكون مستقبل ان يكون مستقبل ان هذا العنيات وعنده اتوقع يا جماعة اول من العينة الخارج مين اللي هيطلع المراني بخور مزيد شوية فممكن الاكواس هو بيطلع يأخذ العنيين بص كده خذ معال لايف، حصل حاجة اسمها ايرس الجديد ان بدأ يحصل ايرس طب وبعدين لايت اهم البريفرشن ده كثير البادز اللي موجوده هنا في منطق النمبر والبادز اللي هنا تبعث لي فايبرين والـ. والفايبرين يغطي اول حاجه نتيجه البريفرال لارشر بريفرشن ده بريفرال نوت بريفرشن وي تو فايبرين البرولابسد اي ودي في او قدر ولا عنده ايرس ايه؟ ايرس ايه؟ مررس لو تبنى فايبرل هيتحول الى سكار او انتو سكار هذا الى سكار مجرد اي سكار الدنيا ليه؟ الى محشور في ايه؟ عندي scar. ولكن الى مختلف تماما لانه كنتين كنت ننضع الرجل، ترى مصير هذا الإسكار ايه؟ مصير هذا الإسكار يعتمد على قوته، صادح لأبقل، لو الإسكار ده قوي همزفت العين هيعطي لقص، هيقر دائما هو، وتسميه ايه؟ يلا بالله عليك بقى الإسكار ده أوبانتي دي بودين، أوبانتي دي بودين، فتسميه ايه؟ نتولا، ولا ماكرة ولا لقومه. لقومة، حسن، لقا نسميه لقومة أدهند ولا لمن أدهند أدهند لجومة الذي فيه عائلت يبقى لجومة <تكلم> أدرد يبقى لو نشكر كان قوي مكانه ايه؟ أو هيعمل حاجة اسمها <تكلم> لكومة. لكومة. لكومة ما؟ لجومة أدرد أشواله هو أو <تكلم> تبقى إيه؟ تبقى لو أوباسي أدرم تبقى لجومة أدرم كونتين في <تكلم> بس، لكومة. يبقى ما هي لجومة أدرم؟ فعمل عن زيب دين كونير ale wtedy część osób z Irak jest incarceryt. Yani wi, yani wi. A więc, obecnie jest ty ده بنرتب عايز في دي كفر ديبايت فايبرايت الفايبرايت هيت ترانسفورم انتو كار ابز ذا كار از في فولتج وهيبقى زي ما هو واقف بالنسبه للجومه ادرس والله هذا كله عم تعمل لكم قادر ده ممكن يجيله له طبعا ليه من هنا عايز يخش لا يعني يغير السكه لا يبقى العيان ده يا ممكن YouTube partial closure of the angle by life. Żeby powiedz, że ten kąt małpiony. Podczas tematka, jeżeli skąd to jest, chwostułek, a nie to jest to jest? مولاً it will be covered by the fiber and the لو ضغط بدأ يحصل هيسيب ولا ياخده معايا. ها هيسيبه ولا ياخده لا هيسيبه ولا ياخده معايا؟ لا اه كده لو بدأ مش هيسيب السبل ايرس هيبقى معاك يبقى منظر المنظر اللي لما يحصل برش اهو ادي الاسكابل هل هتلاقي كده لسه فينا لكن المنظر ده لما بنيه شويه المنظر ده لو من غير ايرس يبقى طب المنظر تافيلومة لها ليسا ايه انتيروستافيلومة صلى الله ما هو الديفنشن عن انتيروستافيلومة ما تقول لي الديفنشن بصعبات انتيرو هل ايه أول يا شكل يبقى إذا ما أنسيرو تفيده، أه، أول ما شكل ما الاثنين، لو اللي سكرت بقى، إحنا كنا سألني بترشش، الواجهة لي والبرس، الواجهة برس لو اللي اسمه لو وخد أسمع. أسمع. العين. طرمال العين. طرمال العين. طرمال يبقى اسمه العين، لا إنسانة الجولكومة، مية او ولا اللي لازم أنا متأكد ان دي جولكومة، ان تأثير واضح تأثير ان دي ايه؟ برج، هنا الجولكومة مش مية او هنا الجولكومة ايكومت مية في المية من الحالات بدأت المستغيلوها عن الجولكومة عايز لك ايه؟ لما جيلك عيان في العياده عنده الجولكومة قدران محتاج لإيه فانت بعيدة؟ لان في خمسين في المية ممكن لا بقى ايه؟ ممكن ملاقيش، خلاص لنفي قولت ان الانجل تبقى مفتوحه يبقى هنا لازم اايه ضربه العين طب هنا العين لا انا متاكد ان كده كده ايه انتوا كده لما اجي اعالج العين لا طب أتعامل مع الكلوما من غير ما تيجي ايوه انا متاكد ان في نيجي نعالج, فيه؟ نعالج لا فيه ورم لما نيجي نعالج لا في خلاص نراجع لا لا رسمة دي زي دي لا لا هنا يعني ال ال ال من الزوضو أكثر تيكي لده رفور مبادئ لك بعدين هنا الأنجل فيها من الزوضو أكثر بي يبقى الظهورة يا على إيلت إيه برلأس سوف يرسو إيلت ولي كفر بايت فايرت بايت ستردفورت انتو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 الستافيلومة اللي أنا كنت أتبع من شوية دي دي كورنيا ودى العيان ودى اللي اسمه إيه؟ الستافيلوم كده مش اسمها الستافيلوم طب لو لدي فو عائلت أو كده اسمها إيه؟ اللي, لو إيه؟ السافلوم. السافلوم اللي دي إيه بارشل ليه؟ القرنية هنا في ايه نص ولا هنا الغالجنج هي كونيكال بارشنج خلص كده لو عقنا البارشنج بص فقا التوتل اللي بحدها التوتل بتحفر معها او بتحفر مع حكتين توتل يعني هي اسمها ايه؟ توتل وعشان تحفر لازم يحفر حكتين توتل بص كده العيان ده يا جماعة اللي انا عاشتهمه ده كان عنده كوني الأنثرة الكبيرة جدا انتهت ان مين كلها بص مين واحد كلها بص قرانية حاجة اسمها التوتل السلافي الجوزا كوني يبقى حد نت توتر الاستفيرو ايه اللي يحصل في توتر الاستفيرو رقم واحد توتال استرامنج اوف وات والنات ايه طوع لما يحصل اللي بعد كده يحصل ايه شايف يبقى توتر مع توتر الزات الكراي از اي فيبرين مخدش إثقافة بايقة فيبر عمسا اسمه بيكون بدور مين هل كورنيا أم سودو كورنيا بذكر لدي سودو كورنيا لو السودو كورنيا دي بدعت الزق وبدعت تطبيع بولش لا يل بولشنج بعمل كده أنا ولا كان فينا سودو كورنيا لا بدعت ايه بالاتباع صلا حفلة ونذكر طيلة حفلة قدام هيسيب الايرس هياخد برة الايرس معه اهو اهو شايف؟ ده اه هو كونيكل ولا الخلاصة بقى كونيكل حتى يحصل total staphiroma يحصل مع حاجتين توت يسمع توت يفعل مع ايه total staphiroma total staphiroma حول by total the fiber and the fiber is into this scar is لما يحصل هذه pseudocornea ده اللي بيسميه ايه كده احنا خلصنا انكوربوريشن هنتكلم لمين عشان فرج ولا سنترال بريمير خدنا الديسنال والسمول اه بعض. وصمول. دي إيه؟ مينييني. مينييني. طب تعالى كمان بقى الديسنال حسب لو قوي على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 البريفيرال ديفريشن دلوقتي سنترال طب يا جماعه برضه نشرح التقسيم عندي سنترال رين وسنترال ويد سنترال سنترال وسمول سنترال ويد ورا ودي ناخد السمول <سنترل> سنترال ريفولوشن بصوا يا زمان زمان ننسى نص ساعة لما كنت بحكي لك على البريفيرال كان مين اللي بيساعدني ده Right. Right. Now the central perforation is away from right. the eye, right? And we're talking central small perforation, oh? Yiby, mre, right. as this perforation is small and the central, it is away from the eyes. it cannot be closed by the eyes. This perforation is closed only by a fibrin plug. يعني ايه؟ وهنا في شوية فايبرين من هنا على شوية إيقوث هنا فيلا أو سندادة أو حاجة اسمها فايبرين يبقى أنا مع بعض تاني أو اسمها بسكولوز أولي بايت أفايبرين؟ على حسب ايه؟ على حسب العين. يقولك لو العيان بتاعنا ده هادي وما بيكحش وضغط عينيه ما يحصل ايه بلوك؟ طبعه وتفضل. طبعه. طبعه. لو هادي وما ما وضغط عينيه ما بيقلش لو الحمد لله وما وقاتش. ايه يحصل هذا العيان وهذا ما السنكات لان العيان هادي وضغط الانتر بريشر نورمال ما بيعلاش ايه اللي بمساعده المكان هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن والله يكون هذا هو المكان الذي يمكن ما يكون هنا أسباب المكان الذي يمكن رقم واحد هذا هو المكان ان يكون هذا البرفوريشن الأرض. طمعاً الكلام بيواجدت بيه. كمان مع و ايه؟ اللي من أزهر. ممكن تحصل المرأة. وذا هو هو ممكن تحصل المرأة مع مين دلوقتي؟ مع يبقى مع بعض. is center. It nie może be closed by blood. It is closed only fibrin blood. This fibrin blood, No, ale gien nie normal. The fibrin blood will be will remain, remain, and into scar. Kiedy tamy hala na skar, lukrosis, on العين بيقف وضغط انا عايز تيجي ياخد إيه من سايبر دلوقتي؟ سقوط لما تقع اتوقعها ثاني. يروح تقع اتوقعها ثاني، كل شويه تقع مين بيزهق؟ لو كل شويه السايبر البلاك بتقع مين بيزهق؟ مين متسرع؟ اللي ايه ده؟ اديني مين يسعى الاول يا عم أنا أنا على كده وهنا كده من هنا كده ويرك الايه لما الفريش عليه من هنا ومن هنا على ينتهي بايه ينتهي بايه يا خلاص؟ يبقى نحكي مع بعض ثاني لما يحصل ريبيتد to da mi szansę na for me. For i to, dla dla dla القرنه عليه ايه بتتدي امنتني كورنيال فيتلا طب على ليه ايه مضايقك يعني من الكورنيال فيتلا قوي كده طب ده موجود هل البروجن ده هيلف على بعض لا يقولك هذه كورنيال فيتلا والنيجر اي باي اكس يعني عمرها ما تلحم لوحدها عارف اول خطوه ان شاء الله لما نيجي ناخدها في علاج الكورنيال فيتلا تشيك اول خطوه تشيل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 نينا طب دي مش هنسى عشان انا هقولها دي انا بالمناسبه يا اي موضوع يتعلق بالامور يعني اللي بالامور ليه زمان من كنت انا اللي من في فرا ايه؟ انا تمام خالص ماليش دعوه خالص بالموضوع الممل كده أي سؤال في العلم انا عايز اقدر الموضوع ده ماليش يا جماعه فخلصت من هذا الموضوع طب انا ممكن نضيف قلب خلاص ماشي يا عم بنشوف حالك موضوع التكييفات ده النهارده انا مش همشي نشوف موضوع التكييفات طب خلاص يا نرجع على الموضوع نرجع على البروجكت فين فين بقى طيب نقول لو لو راجع على اتش هسيب لك علامه ستار افهم لو هو طب لو وقع ليه مش هيدي فورد؟ فور يعني تيير يا بتكريب اندلاينز انتو فكسه اه وقت ما نيجي على ديفريشن انا عارف اني اندر ديفريشن خلاص ايه مشكله انها مفتوحه على الشارع بما ان الفسلا العين هتفضل مفتوحه على الشارع تعرف تقولي ازاي اسالك سؤال الفستولا يعني العين مفتوح صح قبل العيان انا عيني في من هنا ومن هنا ايه يعني العين دي هتفضل مفتوحه على الشارع لما ان العين دي هتفضل مفتوحه على الشارع لو ايه ضغط العين دايجنوست كل شويه الايكو بيطلع لو بصيت الضغط عالي على عادي طبعا اول تنشن يعني ايه تنشن يعني دينشن واضي. لا تبص تلاقي الاير عامل كده ومين طالع ورا دي مفيش الدنيا كلها كل يبقى تاني ليه في الدايجنوس في تشامبر ودي موردك ولا وديت لك بلاس انتي تشامبر خلاص يبقى اول حاجة في الدايجنوس اوف ذا ريس لقيت تنشن واطي الانتي تشامبر فورمز فورمز يعني ثلاث انتي تشامبرات تشامبر. على مكان السستم اما كده خلاص. الزيت بعرب عليها كل يوم الكليم عنا سفر النفس السفر دال لكل مرة ونستخدم هل سفر سفر بالروتين هنا سفر السلولين فيه العيان سفر سفر السلولين بيعملي وحر من اللون الأفضل السفر المرة دي هنسميه اسم الوحضة اسمه سيد السفر السفر ده هانه معك في ايه محطه في هاتف الغلوتين فيه العيان وعنده ولا نحط نحب نبك في الجهاز اللي بيكبر نحن مهي الجهاز اللي بيكبر اسمه. بكره يبقى انا بستخدم طبقه الروتين وانا قاعد العيان على جهاز النستلام فبصرت تقول لي وانا قاعد العيان على جهاز النستلام عشان اتفرج على اتفرج على الطبقه ضوء اسمه ايه باربل بلو لايت استخدم ضوء لونه ايه لونه ازرق وأبتدي بقى اعمل ايه ابتدي اضغط بايديا من هنا وبيديا من هنا على الايه أبتدي أعمل حاجة اسمها جينتل بريشر طب لو انا عملت جينتل بريشر لو في شويه ايكواسينه هييدو ايه يخرج لان هذا الامر يجب يطلع من هذا الامر يجب ان يكون هذا الامر يجب ان يكون هذا الامر يجب ان يكون هذا الامر يجب ان يكون هنا الامر يجب ان يكون هذا الامر يجب ان يكون هذا الامر يجب هذا هذا الامر يجب ان يكون هذا الامر يجب ان يكون هذا الامر يجب ان يكون هذا الامر اسمه ان يكون هذا i chyba, że, że jest to You will see the eagle, You will see the echo coming from the but you think it's a green color. ثواني على التطابق على العين هنقعد انا اجهز ونخلي الضوء اللي وقع على عين العين لونه نضغط على عين كده من هنا ومن هنا نعمل جنتل شيرشن في المنظر ده مين الابيض اللي مبدا من جوه ده في حاجة طالعه من جوه بتلداي ده ايه ليكو ده كان المفروض كله لونه اخضر اللون الاخضر بدأ يختفي ولا بدأ يبقى اسقل يختفي شويه هنا وشويه هنا i will see the ekos coming from the distr, diluting the green color of the blue one that. One I accept is not. يبقى الفيسل اسمه اسمه اللي قدامكو ده يبقى انا اكيد الحتة دي فيها ايه وميدي بدأ يزر من النار اكيد الحتة دي فيها ايه الفيسل باشا يا جماعة ايه أي سؤال فيسل الفيسل you will see the echoes coming from the history by eluting the green color of the symbolism طيب ما هي الكمبيليكيشن of the history ايه أقول ان العلم اقفل ولا مكتوحة مكتوحة الشعره خلاص. تعنش في الـ. بالنعمل العين مفتوحة على الشارع وما تقفلش انت بقدر تالف معايا الكمبيلجيشن من هنا وبيسيلي من هنا والعين مفتوحة يوم، اي حاجات هتخش؟ بحاجات هتبت، مين اللي خش؟ ايه مرض غضيه جداً تليحصل سابيوريشن أردت لكيزة آل اسمه المرض ده؟ اسمه اندو هو acute separation outside eye and inside inside eye. وله كده ده. من الدم. يعني العين تكورة مليانة عين مليانة دم. يبقى ده out migration هيكوش عين في السطح. هيكوش عين في السطح. Organism injection. يبقى كون first inside the eye. first حاجة داخل وحاجة. حاجة داخل وحاجة. ماذا يحدث يطلع يطلع يطلع. لما يطلع لما يحدث لما يحدث لما يحدث لما يحدث لما يحدث لما يحدث لما يحدث العين ال... يحدث لما يحصل لما اسمها لما <سؤال> يحدث لما يحدث يعني يحدث في يحدث لما يعني لما يحدث العين يحدث لما يحدث لما يحدث لما لما يحدث لما يحدث لما يحدث لما يحدث لما يحدث لما يحدث لما يحدث لما يحدث لما يحدث لما يحدث لما يحدث ساعات 12 ناس اللي عندهم راوند بس لي عشان أسير معاهم بروكو هبعيد بسني المجموعة لما تيجي سعيد بس اليوم الاثنين الساعة افتح راوند وتقعوه طر راوند بس راوند الرمض بس لهم ايه يجوا معاهم لهم خلاص على هذا ماحد خلاص الراوند تيجي من راوند الرمض الساعة <تصفيق> يعني الزواغوا كده في الاخر اثنى وعشر ومصر ما تشين خلطوط الراوند وفتشوكياتي وامدورين المحاضره المحاضرة دي كانت للمحضرية زمان دي وخلاص خلص الموضوع ده. المحاضرة كل بلاش بلاش انا عامل زيادة زيار بلاش خلاص يا جماعة لو سمعت الناس عشان اعتبوا روي كتير طيب مش هش راحة بالتبطيق، هش, هش راح يوجد علي بسرعة الشباب يعني ممكن ناخد قولكم كلها بثلاث مرات تمام؟ هعمل لكم هيا الساديدة اللي لازل ماشي خلوك تفانق على هذا المعي طيب، لما العين خرمت، حصل إبطاقت العامة، قالي بزرق معا، في بلاد مثل انفاي الجرائع البلاد مش انتيني بريشر مين اللي بريشر اللي هو بلاد مثل إدمه طبعا؟ البلاد بريشر الضغط من بره دي اللي هو الانترا او كلاريفيش بيقول لك الضغط بتاع العين ما ينفعش يزيد ما ايه لو زاد هيحصل ايه الضغط بيتز دي اتقفل يحصل في الشبكية وشبكية قبل هو, هو ده موضوعنا بالوقت لو الضغط ده مفيش حاجة على الضغط ده من بره ايه اللي يحصل الضغط اللي هو مش لاقي حاجة من نيت يحصل ايه في الانترا اوكلر بلببلز بوزو دولاتيشه كمل انت بقى اي ضربه اللي باينين ها يحصل ايه في البرنابيل بتاعته تزيد فيروس عامل إيه؟ ايه اديما الاديما بتتجمع من كل الشراكيه اكتر حته بتتجمع فيها اديما منطقة الماكلة الماكس ده مش معنى لان دي اكتر حته بارسكلار دي جماعه اديما في منطقة الماكلة زي ما اسمه ايه اديما في منطقه الماكس لا ماشي لا الماكسال اديما ثانيه بيش في لما ايه لا ليه كث؟ لما الايكروز صرح مطل ايه ببطر عين؟ قال ايه صالة هنالك ايه الانترا اوكلار بلوك بسل بلوك بسل بل في منطقة الاماكلار بدا يخر عندي ماكلار ايه فرص ادا الكمبريكيشن رقمت ليه؟ احنا اتفقنا ان العين ما يصطر يا جماعة شامبر. لا تيو الشامبر لا يه مخروف ايه؟ فيه ايه ايه زيليا في ايه؟ كلابس في الانتيوتر هذي كان هذا الكلابس بعد عيرس قريب جدا من القرانية والعيرس قريب جدا من الليلس ممكن يعطل بعض ويزوهم مع بعض العيرس لو لزع في القرانية اللي انا شاول عليه ده إذنه انتيلو سينيكيو العيرس ده لو لزع في الليلس لإذنه بصي و سينيكيو ده ما هو الكمبيليكيشن رقم الثالثة ممكن يحصل سينيكيا فوربيشن هتألكم سؤال لو أنا هيحفظ صييكي بقول لي صائع وإيش؟ anterior أو بوستير لما الصييكي حضرت هنا حتى ما كان اسمها؟ فوضيط صييكي anterior أو بوستير بس أنا مواحد من إن البراثري لاسق في البراثري فبنسميه anterior صييكي بطا بس بريثرا بنتسميه إيه؟ بريثرا الانتيرو صييكي ليه اللي معاه؟ معروف من أي حتة في المنهج، أي عين عنده الفريفرة الأنثيرو الثانية دي بقى الأنجل بايضة، يبقى يجينه بلجومة، ده الكلام تفحح هنا؟ العيال اللي عنده الفريفرة الأنثيرو نفس الوقت عنده فسطولة ده لا، آه، أنا عندي الأنجل، ما تصدقين إيه؟ مفتوح؟ سؤال بطولة ثانية، امثل الفريفرة هنا؟ لو أنا ولا أقول لك إيه هي لو عندك برضو أنديرسوني كتامن تعملوا البركوبة بس only after wash ما... دي تعمل نرجع Communication Infection يخش تبقى تمش عند العين الدنيا طيبه ولو ده هو ان احنا اديله سنيك مش هتعمل بروكوما غير لما نعلم الانفكتلا رقم الكومبليكيشن رقم 3 اكيد رقم 4 يا جماعه طلعت لقدام بص كده ناو لانتيروبس بص لما واللي بره كده انا عارف من إيه. إيه. إيه. إيه. او منطقه الانجول بول نوع الانجول بول ذا ما ايه توقفع توقفع توقفع توقفع تعمل ايه في المنطقة دي؟ تبا واضحة تحصل في في الليس بنسمي ايه؟ كثرة طب اوباثي في منطقة anterior bull or saline تبقى anterior ايه بقى؟ anterior بولار, كتر. بولار كتر. إن شاء الله لما في بيتولدوا بولار كتر. بيتولدوا بي. كان هادر انتيج بولو كاتر هل ال اللي عندنا برضو؟؟ ولا عندنا بس مش مش مش ولا هو عندنا اكوايرد انتيج بولو كاتر اجي طختره طختره الزبوضلي لي بول اوف ذا اسمه انتيو بولر كاترا مولدين بي لا طبعا ده اسمه ايه اقويا انتيو بولر كاترا فاكرين المشكله قد ايه تكفين يا جماعه مين ده الانزيم ساعه الانزيم بيتر مع جامداوي يتنور بقى يقول لك ايه انا جاي من بره من هنا حولتها لك لايه ريفس طب انا ممكن اكمل كده ايه الإبتيليم بدأ يكمل على طهر مين، طهر كورنيا. حتى ما وصل لما يوصل، السين وصل بين الموسات، الأنجيل. وهذا الإبتيليم يقفل الأنجيل. رقم برجرشن رقم خمسة، إن الإبتيليم ممكن يوصل للبركوف ذكورنيا حتى ما يوصل للأنجيل ويعمل لك برضو أنجيل كلوزر. الله أهو كمان؟ الإبتيليم جاي من هنا، جاي من هنا كمان عمل إيه؟ عمل كحاول هذا. لفتر. كمل كده كده كده لحد ما وصل لمنطقة الانجل منطقة الانجل أفض الانجل يبقى نقول مع بعض بقى كده يخش انجد بطر وقت العين يقل يبطل بنصده الكوسع يحصل مجرد يبطل يبطل تلتق بعضيها تاينيكيا وبس في الانجدور بولن انجدور ممكن يعمل ايه؟ يبطل الفرنية من جوه ويوصل الى الانجل كده خلصنا عندي في الفريق Zante, zante, zante. Central لوج مول سنترال لوج ميو قبل ما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 ولكن هذا هو الاجور والنفسي هو ان يكون هناك اجور واحد من الاجور واحد هنا؟ الاجور واحد هنا هنا؟ يبقى هنا. نورمال، هنا التنشن ممكن يعلى، لأن يجي العرض لاز في بود إن الأنجي يعني ممكن إقراص يجي عادي كده، يلاي عرض، يبقى التنشن هنا غالباً normal هنا التنشن ممكن يعلى حتى كم في الميني روند طبعاً في الميني، في هنا البيوبيل هي مشكلة ولا روند زي ما إحنا نعرف، مش هم مشكلة البيوبيل روند هنا البيوبيل اللي على الزيبود this is the area of the biubil هنا البيوبيل irregular ما طبعا ده هو ايه بير شيفت شبه هي الريجولر طب هوريها هوريكم يبقى عشان هوريها هوريها على ولكن الجديد بقى ان انا ممكن اغص دوه القباسي قال ايه حتة بني حتة هزيه ده لون مين طيب تبقى هنا القباسي may بي. تجمد ممكن الاقي جوه القباسي نقطة لونها بني ده ليه طيب. هنا may بي تجمد الان فيها طيب نتفرج على ده بقى الصورة رائعة ايه الصورة فعلا رائعة ايه قرني ده؟ او بس ديله يا ترى اجمل ولا اقبل؟ بص كده في وسط الاوبستي في حته ايه؟ دي كانت مين ده؟ لا بص على الجوبل سيرس انا عارف انا هشرحها لك انت مش هتفهمها كده طيب يرن اقوله فين في ليه؟ قرني ليش قرني فيها او بس ايه؟ ولا عايز تنزل الجوبل كده كده ولا هنا يعني دي ولا من ان دي في يا جماعه يبقى الاوبس اللي هنا لقد اردت عشان كده ممكن ان دي ممكن ان تكون حالة ان حالة ممكن حالة تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان ده ممكن ان تكون ممكن ان الحتة بتاعت النهارده حته تقيله كلها كلام مش قد كده كلام واخد ايه تستنوا بس اشي اذهن ليه برضو انت لا لا لا. يعني هي حته اوكيرا ولا ما فيهاش بلجين في ايريس ولا لا ده يعني لو الربط في فيها ايريس هتبقى ريكوما ما فيهاش ايرس تبقى ريكوما لو البلجين ما فيهوش يبقى كلام الاثنين لو البلجين فيه ايريس يبقى في ستمونا ده يعني محدش يتخض ماشي طيب ناخد ده البرفوريشن دي ايه؟ قطرة المصيبة دي؟ اه والبرفوريشن الارج و ايه؟ سنتر دي مصيبه بس؟ ليه؟ منظر ده واحد ده اسمه ايه ده؟ لما نفس الكلام. بس بس بقى اكتر ولا قل. يعني مفتوح. لو جات عند بقس ده ممكن من يضل شغل عين. ممكن من العين يطلع رافين. على, على, على الأرض. ميرو. والارض يطلع رافين. على البر عين موت. بقس جوا العين اسمه. إندو سلمان. كبس جوا العين وبره بدأ يوصل للارض. نسميه بانو سلمان. هل في فرق في ما بين الإندو سلمان وبنو سلمان؟ طبعاً الإندو سلمان تسميه نوتش لكن البانو سلمان تسميه تخيل عيان عقبه بقى انا ممكن يموت؟ كل يوم للاس انتو يموت فخد بقى يبقى ثلاث صمامات بيشتغلوا اي كلام دي ممكن تماوث العيان خلاص يبقى ده اول لما ضغط العين كان كان بيحصل البرق في بترجع ليك. عشان أقوله لما عيني عين عين في الصابن. ضغط العين كلتمن ولا إللي لو ضغط العين أقل صابن. يحصل إيش البرق بتزدي ليش؟ توسع صابن. أنت. وترابشر. بيحصل حاجة مع الصابن. دروب في الانترا أوكرار بربريشر أو انترا ضغط العين أقل فقعة. و البرق توسع فقعة. أنت يحصل مصيبة ثانية. ما انفجار بص لا يبقى طلع دم بقى انفجار دموي داخل العين انفجار دموي داخل العين اسمه ايه اكسابثرم الدم ده كل ما يزيد يذق مين يذق مين بيذق مين البتره والبتره يذق مين اللي اول حاجه تتاثر اللي ليه بقى اللي لازم في حبال اسمها حبال دي انت لو بدانا نذق ممكن الحبال دي تتقطع ومن الاسم اللي بدات تتلغلك كده شايف اللي بتتلغلك طب ما اكتفيش غلط ده طب لو أكثر، اللي انت لك تتلع لفين. تتحرك مكان تطلع قدام، اللي لقدام يحصل وبعدين ايه يعني تحرك. طب لما يا كل ما هم رزدين كنت طب لو, <تصفيق> كنت تتلع طب لو اللي انت من بيت. كل لا ميه دي اكسترودد توزق أوتصاد ربنا ما يقول لحاجة دي مصيفة سعب تحفل مننا أثناء العملية الخير أنا مرحبت مع حاجة مرعبة يعني أثناء العملية ايوه أما في العملية احنا بيفتح العين او بيفتح العين كده ممكن يحصل ايه؟ انا بعمل عملية ومش باخت وان بس يا عندي غلطة ان انا سبت ضغط ايها في العملية؟ عادي فتحت الايه؟ حصل ايه ضغط العين؟ قال لفاكة يحصل نفس المشكل اللي يحفر نذيف فينا وبص رأي اللينس تطلع لقدام ولو انا ما لأي اللي طلعه و ورا ايه الفضاء ورا انا اتنا تخيلوا يبقى تعالوا نحكي بقى الاكسبانسف هامرش سربه الاكسبانسف عالفش يكون يا جماعة هادر دسم ممكن يكون اي حاجة بعمل ايه فقد اندريب في الانتر افلار بيشر اللي بعد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 اه لما نفتح الحيط ايه يا اخوان الايه ولا طب انا هقولها على ايوه